ذكرت لمن يخشى تزيل من خلق الأرض والسماوات على الرحمن, الرحمن على العرش السماه له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما بينهما وما السراء وإتجهر بالقول فإنّه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو وله الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأناه فقال لأهلهم كذو أو أجد على النار هدى فلما أتاها يا موسى إني أنا ربك فخلعنا عليك فخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس قواه سمع الله لمن حمده الله الله الله الله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 فلما أَسَاهُنُ نودي يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فاخلعن عليك إِنَّكَ بالوادي المقدس قُوَ وَأَنَا اخترتك فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فاعبدني وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي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 توكأ عليها وأهش بها على غنم ولي فيها ما أخرى قال ألقها يا موسى فألقها فإذا هي حية تسع قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وضم يدك ك تخرج بوضوء من غير صو إن آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. الله أكبر سمي الله لمن حمده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 من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظلين آمين اذهب إلى فرعون إن أصلِ صدرِي ويسر لي أمرِ وأحلُّ العقدةَ من لساني يقهُقُ قولي وجعل لي وزراً من أهلي ها أخي أشدُّ به أسرِي وأشركه في أمرِي كي نسبحك كثير ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد من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 فتناك فتونا فربت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى وصنعت لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا فَأَقُولُ لَهُ لَا لَهُ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى سَمِيعَ اللَّهِ لِمَنْ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 سلك لكم فيها سبولا وأنزل من السماء ماءا فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كنوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأنلها قوم جرا جن الله سمع الله لمن حمده الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأباه قال أجئتنا لتخرجنا من بسحرك يا موسى فلا نأتيك بسحر مثله فجعل بيننا, بيننا وبينك موعدا لا نخلطه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأي يحشر الناس بحا تولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا قال لهم موسى لا على الله كذبا بعذاب وقد خاب من افتراء فتنازعوه أمرهم بينهم وأسروا النجوى الله سمع الله لمن حميد الله الله الله الله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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوا يجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب ويذهب بطريقتكم المثلة فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا الالقى فاذا حبانهم وعصيهم يخيل اليهم من سحرهم يخيل من سحرهم أنها تسعى فاوجس في نفسه خوف موسى قلنا لا تخف قلنا لا تخف إلا وألقي ما في يمينك تلقى ما صنعوه إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفهم الساحر حيث فألقي فألقي السحرة صدقا قالوا قالوا آمنا برب هارون رونا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 فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف أصلب أنكم ولا أصلب في جذوع النخل ولا تعلمون ولا الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا ذلك جزاؤه من تزكى الله. اسمع الله لمن حيدا الله. الله الله الله أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر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 إلا في قريش إلا فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع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 فرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليكيم ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم نمساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماء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 الله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 اللهم إلا نشهدك ونشهد حملة عرشك ونشهد من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير لا إله رتفع وزل كل شيء لعظمته وخضع لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعود بتمن الشر كله عاجله تقوها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك اللهم واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى قاتك اللهم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم من كان منا مبتلا بعين او حسد او سحر اللهم فعجل بشفائه واجعل ما أصابه تكفيرا لسيئاته ورفعة في درجاته يا كاشف الهم ويا منفس الكرب يا رحيم السماوات والأرض وما بينهما اللهم اشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم كن لهم عونا ونصيرا وحافظا ومعينا يا من اظهر الجميل وستر القبيح يا من لا ياخذ بال السيطر. يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسق اليدين بالرحلة وفاقت لك عينا وذل لك جسمه ورغم لك أنفه اللهم إلا نسألك أن تعتق في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ما سألناك من خير فاعطنا وما لم نسألك فابتدئنا فبتدئ برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التفلان صل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الله الله الله أكبر الله